الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمال لهم فهم يعمهون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 آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ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 غير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشّر لسليمان جنوده من الجن والإنس الطّيّر فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمن نكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسَّم ضاحكًا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وقال ربي أوزعني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 طير فقال ماليا لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لا أعذبه عذابا شديدا أو لا أذبحه أو لا بسلطان مبين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 وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 فون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب الأرش العظيم قال سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 رسلة إليه بهدية فما ضرت بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمن دون فما آتاني الله خير مما آتاكم بل آتوا بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا نأتي أنهم بجنون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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندم مرضناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين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 أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنْفَتَتْ ظَاتَ بَهْجَتِ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُبْتُ شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أم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 بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا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 السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون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 كذبتوا بآياتي ولم تحيط بها علم ولم تحيط بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون؟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 وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ